خَلَقَ مِنهَا زَجَهَا وَبَثَّ مِنهُ مَجَلًَا كَثَ وَلِسَ وَاتَّقُ الله الذي تَسَّ أَمنَ بِه وَلَحَ إِ اللهَّه كَانَ عَلَكُ وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تكونوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النساء مثلا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ ذالک ادنا الا تعونوا واات النساء صدقاتهن نحله فانطبن لكم عن شيء منه ولا توسفها واملكوا التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولو لهم قولا معروفا وبتلوا اليتامى حتى اذا بلغ نكاح فالى نستم منهم رشدا فان نستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتموا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان ولقربون وللنساء نصيب مما 119. وما ترك الوالدان ولقربون مما قل منه أو كثوا نصيبا مفروضا 110. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 ''İn الذين يأكلون أموالا اليتاما ظلما'' ''İnَّمَا يأكلون في بطونهم نارا'' ''وسيصدون سعيرا'' ''Yوصيكم الله في أولادكم'' ''Lilذكر مثل حظ لنسيين'' فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر وَلِأَبَوَيْهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كان لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فلأمه الثلث فَإِن كَانَ لَهُ إخوة فلأمّه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباءكم وأبناؤكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا كريضه من الله ان الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصيتي يوصون بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركت من بعد وصية انتموصون بها أو دين وإن كان اخونا واخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها غير مضاد وصيه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 فَإِن تَّبَوَّأَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ توابا رحيما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 ve liyseti tövbe lil-ladin yegmelenen seyaat, hatta, eza habar قَالَ möt qal e'nni tövbe lan, vela ladin اعددنا لهم عذابنا اليم يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تنتهوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف Fîn kerh tumu nfa'zat ekrhû şey ân, ve yajâl Allahû fîhî xayra kethîra. Vîn rât müstbeda l-zâjim, 129. إلا هن فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا Vakıf taşın onu, ve kafızda bıçaklarla birbirine bağlanırlar. Ve benimle birlikte birazcık daha. Ve benimle والسلف ان وكان فاحشة ومقت وساء سميلا حرمت عليكم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 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّاتِ فِي حُجُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنْ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 أن تبتقو بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجرهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المومنات فمما ماك تيمانكم من فتياتكم المومنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلئن وآتوهن أجورهن بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْر مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ تَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْكِ نَنِصُ مِنَ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 Allahümme Hakim. Allahu yürid ayetu baleykum. Yürid olanlar, yeteriyle yeteriyle yeteriyle yeteriyle yeteriyle yeteriyle yeteriyle yeteriyle yeteriyle yeteriyle yeteriyle yeteriyle yeteriyle يا ايها الذين امنوا لا تكون اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا أَنفُسَكُمْ الامة ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصليه نار وكانا ذلك على الله يسيرا ''İn تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا وَلَا ''ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إن الله كان بكل شيء وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكْ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَاقَدَ تَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا فِجَالُ قَوَّ مُونَ عَلَم بِمَا فَضَّلَ اللهَّهُ بَعضَهُ م عَلَ بَعض وَ بِمَا أَ فَقُمِنَ مالِهِم فَ الصَّالِحَاتُ بِمَا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا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 In Allah kan alim an xubira, ve abul Allah, ve وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمساكين والجاري ذي القربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ve âtedenâlîl kafirin âdab mühîna. ve kafirlerin âdab mühîna. ve kafirlerin âdab mühîna. ve kafirlerin âdab يَكُونُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَزَا قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَو آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ الله وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عليما إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويوت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أم بشهيد و جئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم إذ يود الذين كفروا عصر رسول لوت السوابهم للض يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا للآبر سبيل حتى تغتسلون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 أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا ءَانَفَتُم مّصْعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا İnna Allaha kanafu ve nıfûra. Alamtara illa Lәzîn aûtun sıbâm. Mın al Kitâb yştâon al zlâl tә. Yüridûn وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وعصينا واسمع غَيْرَ مَسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِينًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع ونظرنا لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنه الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليل يا ايها الذين كتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نطم سوjoها فنردها على أدبارها أو نلعانهم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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد إِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَم تَرَ إِلَى الَّذينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُضْغَمُ نَفْتِيلًا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أمتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَئِ يَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهِ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَدْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يَمُوتُونَ نَنَا سَنَقِيرًا أَم يحسدون الناس على ما آتاهم اللَّهُ مِن فضله كِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَن آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْأْرًا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 Valladin âmanu ve amelü salihat ise nüdahilhum cennetin tajri min tahtya lenha ruxalidin fiha abda, lhom fiha vendahilhum zillu zillah. Inna Allaha yamukum, an tuvdul manati ila ahlha. Ve ıza hakmetum bıen elnas, an إِنَّ اللَّهَ عِندَمَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا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 ilel tağut ve kuduru, ay yekfuro be, ve yuridü şeytan ay zillhüm zala وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءَكَ مَجَاءَ إِنْ كَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ رَدَّنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّوَم فِي أَنفُسِهِم قَوْلًا بليغا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وسهم جاءوك فاستغفر الله جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما Fala Rabb k la yumenon hatta yuhkimu kfi ma şer rabi lhom thum bla yedu fi anfusim harja thum bla yedu fi ما قضيت ويسلموا تسليما، ولو أن كتبنا عليهم أن قتلون أنفسكم أوخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وَلَوْ انَّهُمْ فَعَلُوا ما بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ولهديناهم صراطا مستقيما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 وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذلك الفضل مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يا أيها الذين آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ وَانفِرُوا جميعا. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئًا فَإِنَ صَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنَ صَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ يَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فالَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ وَهُوَ شَهِيدٌ فَغُفْرَانٌ لَّهُ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 ارْجِنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يقاتلون في سبيل الله. و الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغوت فقاتلون أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفون أيديكم وأقيم الصلاة وآت الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أوشد خشية الله أو شد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُونَ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالَهُمْ لَا يكادون يفقهون حديثا ما مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَوْسَلْنَاكَ مِنَ النَّاسِ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ومن تولى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ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 وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا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 أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءا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 İlla kileri kılınır, kılınır. Kılınır. Kılınır. Kılınır. Kılınır. Kılınır. Kılınır. Kılınır. Kılınır. Kılınır.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 سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْمِنُوكُمْ وَيَا مَن قَوْمُهُمْ كُلَّمَا رَدُّوا إِلَى فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنَا يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ لَا أَهْلِهِ إِلَّا صدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مومنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه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 ya ayyها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستم منا ان تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم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 وَمَا غَفَرَ تَن وَرَحْمَة وَكَانَ الله غَفُور رَحِيم اِنَّ الَّذِينَ توفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا نا مستضعفين في لؤلؤ. قالوا ألم تكن رضى الله واسعة فتهدروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره.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 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في لرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا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 فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ سِلَاحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا دُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُم مُّؤْذَنٌ مِّنْ مَّطَرِنَا مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا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 ولا تهنوا في بضائغ القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَلَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاَسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانَ نَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ ما لَا يَضْأِمُ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ محيطا.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 مِنْ بِهِ بَرِيءٌ فَقَدِ احْتَمَلَ غُفْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ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 لا خير في كثير من نجواهم إلا من مر أو معروف أو بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما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 veyağfir ma'dun zālīk limen yeshā ve men yushrīf bilāhi fakadzllā zala'lam bāyda e yedāon men dūnhi illā ināthā ve لا شيطان مريدا، لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفوضا، ولئضلّنهم ولئمنّنهم ولأمّرا. Onlara ne yapacaklar? Onlar, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın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 لا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حق وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ صُومًا يُجَزَّ بِهِ وَلَا يَجْدَلُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغي الله كل من سعته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 İye şe yuzhebkun eyhen nas ve yati bi ahreyn ve kanallahu ala zalika kadira men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 إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلونوا مُتَوَرِّعُونَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِ WALKITABELLAZIN NAZZALA ALA RASULIHI WALKITABELLAZI ANZAL MIN QABLU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 ما آمنوا ثم كفروا ثم زدادوا كفرا لم يكن, الله لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشري المنافقين بأن لهم عذاب نليما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 İn Allaha, jami'ül münafiqin ve al-kafirin fi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 لِلصَّلَاةِ قَامٌ كَسَلَا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مذبذبين بين ذلك لا جِئْنَا لَوْ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 إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا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 يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ, أولئك سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أَجْرًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا yasluk ahlı al Kitabı an tuzel عليهم Kitabı min al Sema fakadı sallu Musa akbar min zālīk fakalı arin Allah jehrta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 وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ قَذَّبَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَا مَغْرَمُ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 ila ettibar Al-Zıvan ve mağateliydi y Ce anf bubble Allah hittil ve Hüfe Allah'a Batt Industry بي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرم عليهم طيبات حلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نفوه عنه واكلهم اموالا الناس بالباطل واعدنا للكافرين منهم عذابنا ليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما إلى إليك وما أنزل من قبلك والمؤمنين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم لا خير أولائك سنوتيهم أجرا عظيما İNNA OUHAYNĀ İLEYK KEMĀ OUHAYNĀ İLĀ NŪHİN WAN-NABİYĪN MIN BA'DEH WA OUHAYNĀ وإسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زورا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 سَعِيَ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةِ تُشْهِدُونَ وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بعيدا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 ya أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات ولرب وكان الله عليما حكما يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه ان خير لكم انما الله اله واحد Subhanehu أن يَكُونَ له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لي يستنكف المسيح أي يكون عبدا لله ول الملائكة المقربون وَمَن يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعًا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاب نليما ولا يجدون لهم دون الله وليا ولا نصيلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا Famma ladin آمَنُوا bîllahi ve âtcamu bhi, fas yudâhilhum fi râhmetin minhu ve âdliu ve yehdihimu قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لها وَلَدٌ فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حضل ثيين Yü beyin Allah`lakum Vallahu b kll